عبدك عبده زكريا إذ نادى عبده يا لسوني ويا لسوني آلي يا وعلى رب بأمن ولك <الكالك> ذلك قال ربك I know يا يحيا خذ الكتاب بقوة الله يا يا خذيل الكتاب عبد Oh, no, no, I <laughs> وانكر في الكتاب مويا ما إذ that men Oh عملت أوفنت به مكان. آنه فعملته فانتبذت به مكاناً قبرياً به Oh, <laughs> I'm wrong. Oh, <laughs> oh, رَحَمَنَ لَسُؤْفًا فَزَبَ بَيْنَ مَا كَانُوا One of them It's a struggle বি ক من For the No <laughs> Oh, فاختدف الأفزاب من بينهم فويل ذل الذين كفروا من مشادي ومن إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ مَوْعُودٌ وَمَا يَعِدُ وَالْأَزْوَاجُ مِنْ أُمَّتْ حَسَّنَتِ الْكُبْرَىَ Wala konsi kitabnya? on the I'll cover